أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألب لا يظلم غلبة الظلم في ادن الاض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين في ادن وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين في لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدٍ وَيَوْمَ إِذْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ وَيَوْمَ إِذْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرحيم وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَثَرَنَ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ فِي أَنفُسِهِمْ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ما خلق الله السماوات وَالْأَقض وما بينهما ماَا بالحق بِالحقَقّ مسمى وَإِنَّكَ لَفِي رَمِيْنٍ مِنَ النَّاسِ بِالِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ وَإِنَّكَ لَفِي رَمِيْنٍ مِنَ النَّاسِ بِالِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قبلهم أولم يسيروا في الأرض سينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها تَرَى مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا 113. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون 114. ثم كان عاقبة الذين اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِغُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَكَانُوا بشركائهم كافرين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 فان الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحذرون وام الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره وان فَأُولَاائكَة العذاابِ مُشضررون فَأولَاائكَة فَسُبْحَانَ الله حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ يخرج الحّ من الميت وويخرج الميت من الحي وويشل الأبض بعد مووتها يخرج الحّ من الميت وويخج الميت من الحي وويشل الأبض بعد مووتها وكذك تقوجوكذك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 وَجَ بَينكُمَّ وَّتَوثْنَه إ بِذَلِكَ لآيات لِقَوم تَ فَككرُون إِ بِذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمةَ فَكرون وَمِنْ آياتِه خَلقُ السَّمواتِ وَالْأَضِ وَختتِلَافُ أَلسِنَتِكُمْ وَأَلوَالِكُم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 يحيي به الاضر بعد موتها ان في ذلك لايات لقوم يعقلون ان في ذلك لايات لقوم يعقلون ومن اياته ان تقوم السماء والارض بمره ومن اياته َقومَ السَّلا وَال الأضضُ بِأَْريه ثمَُّ إذ دعكُم دععْوَةَم مِن الأبض إذَا تُمْ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يعيده وهو أهون عليه وهو وهو وهو وهو علي وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من انفسكم ضرب قوليكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم آتُم فِي سَوَاءٍ تَخَافُونَهُمْ كَفِيفَتَكُمْ أَن يَفْتِنَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ فأق وجهك للدين حانف اطرة الله التي فطر الناس عليها اطرة الله عليها لا تجدين لخلق الله لا تجدين لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ذلك الدين القيم فَكَّرَ النَّاسُ لا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 وإذا مت الناس ضرز دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشرفون ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم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 تَكَلَّمُوا بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ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 ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآتِ ذو القربى حقه والمسكين وابن السبيل فآتِ ذو القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين الله ذلك خير للذين يريدون وجه الله وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُمْ مِرْدَبًا لِيَرْضُوا فِيهِ أَمْوَالَ النَّاسِ فَلَا يَرْضَوْنَ عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِرْدَبًا لِيَرْضُوا فِيهِ أَمْوَالَ النَّاسِ فَلَا يَرْضَوْنَ وَماَاأَتَتُم مزَكَةٍ تُريدونَ وَجَ الله فَأولِكَهُمُمُضفُون وَماَاأَتَيتُم مزَكةٍ تُريد لَ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء هل من شركائكم عَالِمُنَا ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُضِيقًا بَعْضَ الَّذِي يَعْمَلُونَ عَلَّهُمْ يَضْرِعُونَ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 لا ان يئس اي يوم لا مرد له من الله يوم يصدعون يوم اذن يصدعون مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يُمَهْدُونَ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يُمَهْدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ من فضله ليجزي الذي لا امنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين لا يحب الكافرين ومن اياته ان يبسل الذياحم مبشرات وليذيقكم ومن ايات وَلِيُذِيقَكُم وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَذُوقُوا مِن فَضْلِهِ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَذُوقُوا مِن فَضْلِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ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 يَدسُطُرُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مِنْ, يشاء من عِبَادِهِ إِذَا هُمْ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 انظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الاض بعد موتها انظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الاض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير ان ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير ولئن ارسلنا ريحا فراوهم مصرا لضلوا من بعده يفسرون ولئن ارسلنا ريحا فراوهم مصرا لضلوا من بعده يفسرون فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عن إن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَكُم بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة الله الذي خَلَقَكُم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء لاخلق ما يشاء وهو العليم, القدير وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كَذَالِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فهذاَا يَوْمُ الْ البَعثِ وَلََّكُمْ كُتُم لا تَأمون فَهذاَا يَمُ البَعثِ وَلََّكُمْ قُُم لا تَأْمون فَيَومَائِدِ الل يَ فَأَُّذ نَظَلَموا معَذِرَةُم وَلهُم يُسْتَتَعون فَيَوْمَئِدِ الَّ يَن ديراهم ولا هم يستعذرون ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل هذا القران من كل مثل ولئن جئته بايه ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون كذلك يطبع اصبر ان وعد الله حق اصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا يستخفنك الذين لا يوقنون نوکا اکرے کو لو